كل ما ذكرتك إلهي النفس تلقى ملام سهران صاحي لحالي والدمع شمع الظلام كل ما ذكرتك إلهي النفس تلقى ملام سهران صاحي لحالي والدمع شمع الظلام يا ربي أرجو ثوابك أخاف واخشى عذابك يا ربي أرجو ثوابك أخاف واخشى عذابك يا ربي أنت الكريم أنت الغفور الرحيم يا ربي أنت الكريم أنت الغفور الرحيم تايه أنا ودربي وين يا ربي أنت المعين تايه أنا ودربي وين يا ربي أنت المعين يا ما عصيتك ليالي عمر جضا والسنين واليوم رافع يادي قلبي ذليل وحزين يا ما عصيتك ليالي عمري انقضى والسنين واليوم رافع أيدي قلبي ذليل وحزين يا ربي أرجو ثوابك خاف واخشى عذابك يا ربي أرجو ثوابك أخاف واخشى عذابك يا رب عبدك ضعيف وانت الخبير اللطيف يا رب عبدك ضعيف وانت الخبير اللطيف والعين تبكي وتدمع والقلب يخضع ويخشع والعين تبكي وتدمع والقلب يخضع ويخشع ساد الظلام وهزني ذكر الإله العالي ساد الظلام أبكي وأسجد راغبان أبكي وأسجد راغبان متذللان فارحم حيرتي يا رب فارحم حيرتي وتوجعي وصحاة آدي يا كريم الله الله جميل جميل جميل جدا ما قصر